بسم الله الرحمن الرحيم طاسم الزكاة وهم بلا خيرتهم يقولون إن الذين لا يؤمنون بلا خيرات زينا أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرتهم لاخترون القرآن من لدن حكيم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 كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا نوسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون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 أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات لا فرعون وقومه إنهم كانوا قوما سقين فلما جاء ها واستيقنتها أنفسهم ظلموا وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا غير وأوتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان ما من الجن والجاس و ويرفهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أعلمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلي والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو مُثَّ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ نَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأْتًا تَمْلِكُهُمْ وَأَنُ من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يثيرون يَجْدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ أَجْدُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ الَّذِي يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا ير قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وِنِّيَ أُلْقِيَ إِلَيَّ كتاب كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِن الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين تنمرا حتى تشهدون. قالوا نحن ألو قوتي وألو بأس شديد ولم إليه فانظري ماذا تمرين؟ قالت الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدي فناضرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء أسلي ما نقال أتمن دونني بمال فما هذهكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا منها. قبل أن فَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ مِينَ قَالَ الَّذِي عَدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِكَ بِهِ قَبْلَ أَيِّ يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَا هَٰذَا مِنْ فَوْضٍ رَّبِّنَا لِيَبْلُوَنِي وَإِيَّاكُمْ أَجْرًا ۖ وَمَن شكر فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ فَإِنَّ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمْ وما جاءت تيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مثلنا وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح ما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إن ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قال اطيرنا بك وبمن معك قال ق في المدينة تسعة رحط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهديه وإننا لصادقون وما كرموا وما كرنا ما وهم لا يشعرون كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن وفي ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوقن إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة ما كان جواب قومه إلا سُوِيَّةَ طَهَّرُونَ فَأَجِنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مُرَأَتَهُ قَدْ ضَرْنَا هَاءً مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَنْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطْرَةً فَسَاءَ of it. خلق السماوات و الأرض وأنزل لكم من السماوات خلالها بحر ومين يرسل الرياح الشراب بين يدي رحمتي أيلهم مع الله. The انْتَ وَالارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ كِعْلْمِهِمْ فَلَا تَذَكَّرُ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عمو وقال الذين كفروا إذا كنا ترابوا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون وين تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك لا ما تكِن. قصورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء، ولرض إلا في كتاب. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة لهم بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين عَلَمَوْتَ وَلَنْ تُسْمِعَ فَمَّ الدُعَاءِ أَيْذَا وَاللَّوْمُ مُدْبِرٌ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ إِلَّا من بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمون ونحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوثعون حتى إذا جاء بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون وَوَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توهداخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء فله خير منها غافل عن ما تعمل.